It yeah. is yeah. اي جينا من البعاد يا سيد الدارك يا روح الظاهره وحسبنا خطارك جينا من البعاد يا سيد الدارك يا روح الظاهره وحسبنا خطارك اله كم حسره البقاد بالقلوب كم Y Chym hoffre'l-bogad, wyna i mi'n senyn Ar gabburach y abe'l-sgad, mibtعد yn Chym hoffre'l-bogad, wyna i mi'n senyn Ar gabburach y abe'l-sgad, mibtعد yn Swer neslod, b'ghyabach y abe'l-hymna sing in on جامر فرقاك ما يخمد ولا يطفى حق نيل و نجي و نزورك بلهفة جامر ما يخمد ولا يطفى حق نيل و نجي و نزورك بلهفة يامن بزيارتك كل علال تشفى بس يمك تطيب جروحنا و قبل ما نعتني القبرك وادعونا ما دامهم يا ابو اليمه ويوصونا قبل ما نعتني القبرك وادعونا ما دامهم يا ابو اليمه لا تنسونا اذا رحتوا لا تنسونا قولوا ليلك احباب من طدره يوصونا بلسان العتب والمدمع قولوا لا يشب للمرتضى الأنزى يوصونا بلسان العتب والمدمع قولوا لا يشب للمرتضى الأنزى متى نرجع يا ابو اليمة متى نرجع جزعنا بفرق تكون جوابنا الصبراء ملينا الصبور والقاح والونا نضلا وين بس نحلم ونتمنى ملينا الصبور والقاح والونا نضلا وين بس نحلم ونتمنى جنة مرقدك يا سيدي جنة هم نشتمحة واترابك ولو fa إلك يا حسين ظلت ناس ملهوفة تتمنى تزور الحرم والطوفة إلك يا حسين ظلت ناس ملهوفة تتمنى تزور الحرم والطوفة وتعرج على اللي قطعة وجفوفة تقضيع ومرحب كترك وكتركة يجي b From...